وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون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 وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا قنا الناس رحمة من بعد ضرواء أمستهم إذا لهم مكرو إذا لهم مكرو في آياتنا.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 اهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه, لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 إنما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم هم ما لهم من الله من عاص، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون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 فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 أَنَّ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَأُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَأُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتَلُوٓ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهدا اذ تفضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا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 ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله ما في السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا, زينة وأموالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَدَّنَا قَمِصَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدَدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Wajah zna b Bani Israel al Bahr f Aatbaga hum Fir'awn f Aatbaga hum Fir'awn w Junuduh bqiya w Adwa hatta ida Adrakahul Gharquqalaaamet qalaaamet anhu la tidak ada Tuhan selain Allah yang ditegakkan oleh umat Israel dan لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات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 فإذ كنت في شك مما أزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحب مر وابك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين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 تُمْ فِي شَكٍّ مِنَ الدِّينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين